يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع في بطني يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف في بطني يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتام على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطري يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعيني وسترى ما ينتظرك في بطري يا ابن آدم تسمع الحرام بأذنيك وستسمع الأهوال في بطني يا ساهي يا غافل سيحملك أهلك وأخلاؤك إلى كل كفة كم سيتبع كمالك وولدك وعمله سيرجع الكل وسيبقى العمل ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك عليه ينادى عليه رجعوا وتركوك وفي التراب قضعوك وللحساب عرموك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك الا انا واحنى الحي الذي لا يموت يا ايها الانسان الايها الانان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كأني بك تنحب إلى اللحظ وتنغب وقد أسلمك الضب إلى أضيق من الفم هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي الحظم قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ألغاكم التكاثر ألغاكم التكاثر إذا زرتم المقابل ستسمع قرعا عالهم وستبقى وحيدا بريدا إلا من العمل هناك ستمتحن امتحان شديد وعند الامتحان يكرم المر أو يفان امتحانات الدنيا تعوض والفرص تعطى مرات ومرات لكن قل بالله العظيم كيف سيكون الحال إذا ظهرت النتائج هناك